رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ بُحُوثَهَا وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَ ذَٰلِكَ الْأَذَق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 فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة عيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم الا عشيه او ضحا اما ادبر يسعى فحشر فندى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله هنالك للاخره والاوله ان في ذلك عبره لمن يخشى الا انتم اشد خنقا ام السماء رفع سمكا فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماذاءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطاق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 إلا عشية أو ضحاها